اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الذين وَك لَك جِك فإَّ مَّسسًا إ مَا الأتر يسر فإذا فَغتَ ف صب وَإير رَّكَ فَغَاب ال الله سم اللهِ مَنْ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين قل أعوذ برب الفلق من شج ما خلق ومن شج غاسق إذا وقبه ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من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 تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من كل الذنوب ونتوب إليك لا من جاء ولا من منك إلا إليك اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بليته ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل له عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل له عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رانا على الخطايا فلم يفضحنا ويا من على الخطايا فلم يفضحنا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرا يا باسطا يدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها نسألك أن تجعلنا من عتقائك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم ارضنا وارض عنا اللهم انا نسالك الكرْدوس الاعلى من الجنه من غير سابقه عذاب ولا مناقشه حساب اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحم ضعفنا وتول أمرنا واختم بالصالحات آجالنا اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا فواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأنت راض عننا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعود برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحسيك ناء عليك أنت كما أثنيك على نفسك وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله أكبر الله الله بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة والسلام